يَطيرُ بِجَنَاحٍ إِلَّا قَوْمٌ أَمْثَالُ قُطُبٍ مَا فَرَّطْنَا فِي كِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ مُفِي الضُّلُمَاتِ مَن يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ وَمُسَاعَدَةُ اَغَيْرِ اللهِ تَدْعُونَ انْكُنْتُمْ صَادِقِي بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وتنسون مَا تُشْرِكُونَ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 تضرعوا ولكن قسّت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بقتة فإذاهم